ومن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة التفكر والتفكر من أ ع ظ م العبادات في ا ل إ س ل ا م ومن أ ك ث ر المنازل ا ل ا ي م ا ن ي ة ف ض و ر ا في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فما أ ك ث ر ا ل آ ي ا ت التي ت أ م ر بالتفكر وتصف المسكرين وتبين مراتبهم ومنازلهم ومقاماتهم ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة بعد ذلك شاهدت على أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتسكرين لم يكن يومه ولا ليله يخلو من لحظات التفكر بل كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تفقره و ا ل ح ق ي ق ة أ ن المسلمين اليوم قد وقعت بهم غ ف ل ة عن هذا المعنى ا ل ق ر آ ن ي العظيم فقل ما نتذكر فيما ينبغي أن نتذكر فيه وقل لكتاب الله جل وعلا حينما بالتذكر وحينما يعرض بين أيدينا الآيات لعلكم تفكرون حينما يعرض بين أيدينا الآيات ما ما حينما يعمرنا وحينما حينما أيدينا أيدينا نتذكر ينبغي أن نتذكر نستهيب بين تذكرون بين يعرض يعرض من أ ج ل أ ن نكون على هذه ا ل ص ف ة على هذه المنزله فنتخلى عن هذا التعليل وعن هذا الترجي وعن, وعن هذه ا ل غ ا ي ة من ا تذكر ونبقى في أ م و ر اخرى هي وسائل لهذه ا ل غ ا ي ة أ ي غ ا ي ة التذكر فنشتغل ب ا ل و س ي ل ة بغض النظر عن غايتها ولذلك لا الوسيلة الوسيلة لا الإنسان لن نصب عليه إذا كان غاية تنتهي نصب يضع في فتكون ا ل و س ي ل ة ع ق ي م ة ف ا ل ص ل ا ة مثلا حينما ي ص ل العبد من اجل أ ن يكون بصلاته عابدا لله موصولا لله مناجيا لله وتلك غ ا ي ة ا ل ص ل ا ة في ح د ذاتها اذا صلى العبد وغفل ض ا ع منه هذا المعنى وغفل عنه وهو غايه ا ل ص ل ا ة بقي محصورا في ا ل و س ي ل ة حتى إ ذ ا طال عليه لا مادو م ا ت س تلك ا ل و س ي ل ة ولم تنتج غايتها وصارت اشبهها ما تكون ب ا ل ع ا د ة بل صارت هي عين ا ل ع ا د ة إذا به يركع ويتجد ولا يدري ما كحال المسلمين اليوم به أغلب يركع ويتجد يدري يسمع مع الأسر فلا بد إذن من ربط الغايات والمقاصد بوسائلها و ب أ س ب ا ب ه ا حتى يكون العبد على وعي تام ل م ا يريد من هذا الفعل أ و ذاته التفقه هو غ ا ي ة كثير من ا ل أ ع م ا ل في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التي إ ذ ا تخلق بها العبد وصارت له خلقا كان من المتبكرين وحاز هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ر ف ي ع ة التي يجعل قلبه خاشعا لله خائفا راغبا راهبا ولا يزال في سيره كذلك يشعر بالشوق و ب ا ل م ح ب ة تجاه ربه لا يخاف فيه لومه لائم يعبده ويوحده ولا يكفره ولا ي ت ر ك به يصير لله وبه وتلك طريق من طرق منزله ا ل و ل ا ي ة التي ذكرها الله في كتابه وفي س ن ة رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ت ف ك ر اذن نرجع إ ل ى مفهومه ومعنىه إ ن م ا هو النظر المتفحص المتامل المتدبر في الخلق, في الخلق. الله جل وعلا استعمل هذا الله التذكر ومشتقاته في سياق النظر في أ م ر الملك والملكوت من عالم الخلق بينما استعمل مصطلح التدبر فيما يتعلق بالنظر في الكتاب اي في ا ل ق ر آ ن وتعلمون قول الله جل وعلا افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب ا ل نقصانه كتابنا انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته تدبر ضرب إذن هو تفكر نعم لكن يتعلق بير فاذا ر نعم نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى عالم الخلق أ ي الكون بسعته وشتاعته بدءا بالنفس التي هي انا و أ ن ت ننظر في أ ن ف س ن ا وفي أ ن ف س ك م افلا تنصرون حين تنظر في ن س ك م ت أ م ن ا ف أ ن ت انا ا ل متفكر و إ ذ ا نظرت في سائر الخلق من ا ل ض ر ة إ ل ى ا ل م ج ر ة كما يعبرون أ ي من أ ف ر ا ر كائن في الخلق إ ل ى اعظم الخلق ف أ ن ت ا ن إ ذ ن متفكر ولا يجوز للمسلمين ان خلو حياته من هذه ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة التفقه ل أ ن ه ا ع ب ا د ة م ط ل و ب ة لكتاب الله ا ل وعلا موصوف اهلها لانهم اهل الخير و أ ه ل المنازل العليا و أ ه ل الخوف من الله حقيقه ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض فاذا تذكروا تعلقاؤنا بخرق في فيتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار س وكذلك أقوله وعلا بواحدة جل أعظكم قل إنما أن مثنا تقوموا ا ا تتفكروا د ثم ما بصاحبكم من جينة فهاتان ا ل آ ي ت ا ن هو م ن ا ط ل صفور ب ا ل م ع ن ى ا ل ك ز ي ر في كابلين لولا ولو هو ر ض كثير في الفاظي ا ل ق ر ى على سبيل ا ل ف ع ل ي ة في سياقاتيكا لكن مرجع ا ل كبير لي يعني في الماني ع ك ب ر ى ل ه ذ ا ا ل مكان أ و ه ذ ا ا ل م ن ز ل ايماني ل إ انما هو هاتان ا ل آ ي ت ا ن كما ذكر الله ج ل و ع ل ح ف م المسافه ت ي التي ي ف ك ر في ه و ا ت م ك ر ف ي ه يسمىه ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل ا ر ولا, ولا بد من الحديث عن التفصيلي و ن الحديث عن م ي د ا ن ي ومجاريه العباره ا ل س ا ئ ر ه بين الناس وفي العلوم ا ل م ا د ي ة اللي يخدم عليها ل ا بها ش ر أو يخدم بها البشر مع عبارة سائرة يقولوا الكون عنهم ما ي ش في ا ل ق ر آ ن الكريم نهائيا الا ف ض ا ئ ي ا لكونه ما سمى الله جل وعلا في كتابه شيئا من خ ل ق ي ن كونا لكون هذه سنه ما سنه ا ل ق ر آ ن الكريم ولا هي في سنه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهذا يعني ا ل أ ر ب ا ط لتعطي هذا ه المعنى إ ن م أ امره الى ا ر ا د ش ي ئ ان إذا يقول له كن فيكون لكن ما قبلوش كونا لا سمى الخلق الخلق هذا خلق الله س أ ل و ن ي ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والارض وهذا هو الاصطلاح أ و اللفظ الجاري في كتاب الله الكثير ل أ ن الكلمه ة ي ا ل خ ل ق سواء بيتها ب ل م ع ن ى ا ل ا ث ن ي أ و المعنى المصاري انا م ش و ر ه ا بالسلام على ق ب ر الاستطاعه لغير الاختصاص العربيات لكن ما زلتها كلمه الخلق تتضمن زوج ن ي ا ل المعاني الخريف ولذلك الله جل وعلا ي ا س ت ع م ل كلماته سبحانه عن كتابه ا س ت ع م ل ه ا على جلال كماله ل أ ن من صفاته صفات الكمال والجلال فكذلك الكلام الذي يتكلم به سبحانه و ا ل ق ر آ ن الكريم لا يكون إ ل ا على ميزان الكمال والجلال ا ل كلمه الخلق هي الاذن عن اخرين كي يزيلوا تلزموا معنيين تلزموا خالقا وتلزموا مخلوقا كي ن ل ر ب إ ذ ا خلق لان هذا خلق هذا خلق ما هذا ما هذه خليقه ا هذا خلق الله هذه الخليقه لارض الاخر فاروني ماذا خلق الذين من دونه ف إ ذ ا هذا خلق الله هذه الخليقه لله تعالى إ ذ ن هو خلقها ف ه ن ا ك خالق فهذا رفضون يستلزمون فاعلا ويستلزمون فعولا به أ م ا الكون لا يعطيه فاعلا ل أ ن كان ونحن لازم و ن ل لغير التعزيز كان ق د يكون الشيء ب أ م ر ي ن خارج ي ن عن ذاته وقد يكون بذاته لما نقول الكون, الكون فيمكن يكون شيء في واحد كونه ويمكن يكون كامر ا ل ل ر ف م ا ل ك ن هذه ا ل ن ظ ر ي ة ا ل ا ل ح ا د ي وذلك يعني الناس الذين يعلمون يكون يعني ه ذ ه كلمه هذه كي ف يستعملوها ا الناس لانهم وجود الله تعالى ل أ ن ه م المؤمن ي لانهم ل ك و ن و تغنوا الله ولكن هذه كلمه تجيعت مع الملحدين تجيعهم م ل أ ن ك يقول لك ا ل و ن كان الرافق كان السلام والله جل وعلا لا يستعملوا هذا ا ل ن ص ا ل ى هذا الاصطلاح يستعملوا ك ل م ة خ ل ق العالم كله عند الله اسمه الخلق ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض الخلق افمن يخلق ه كمن لا يخلق ف إ ذ ا م ط ل و ب منا أ ن نعمل التفكر في مجال الخلق ل أ ن ك حينما تعمل التفكر في مجال الخلق تنظر إ ل ى المخلوق يسعون وقالي ز ع الخلق ف إ ذ ا نظرت إ ل ى العالم إ ل ى الكون بما هو مخلوق فار بك إ ل ى الخالق هذا السر لكلفك للخلق م ة لما تشوف الخلق لا تشفق للخالق ل أ ن ك إ ن م ا تنظر الى آ ث ا ر السمعه سمعه الله ت تنظر الى آ ث ا ر السمعه وتنظر الى تجليات ا ل أ س م ا ء الحسنى الله اسماء الله الحسنى تتجلى في خلقه أ ي أ ن ا ل آ ث ا ر ه ي ا ل أ س م ا ء الله الحسنى أ ن و ا ر ه ا واسراء الله لها تجليات في ع ا ل م الخلقي فهو ج ن و ع ل ى الخالق وهذا الكون ل و ق الخالق ا سمى ا س م ا الله الحسنى حينما ت أ ك ل طعامك وشرابك كذلك ت ج م ي ن عليك من اسم الله الرزاق حينما تمرض عافاك الله و ا ي ا ن المسلمين أ و ت ع ت م و ترجو الشفاء والدواء ف إ ن ت تتطلع إ ل ي ك س م الله الشافي ف إ ذ ا ش ف ي ت و ق ف ي ت و و ط ف ي ت ف ج ل ى عليك سمو من ا س م ا الله الحسنى أ ن ا و ه و الشافي وهكذا وهكذا وهكذا كل الظواهر ا ل خ ل ق ي ة كل الظاهره و الظاهر الباطنه كل بشكل ياتي لاسماء الله ا ل ح س ن م ل أ ن كل شيء ف ا ض ر عن الله الواحد ا ل أ ح د الفرد الصمد ل ل ز و ا ج وهذا فعلا ي ل ي خ ل ا ل ع ب ا د ة هي الصفور داخل العمق به المعنى التوحيد و ا ل إ خ ل ا ص إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله جل وعلا التي ي جوهر وصف التوحيد ولذلك المؤمن ي خ و ج منه بس يخدم ا ل ت ف ك ر ه ليكون من المحيطين ح ق ي ق ة و ك ا ن ف ي ذ ن ا رسول الله ع ل ى الله عليه س ل ا م يجعل للفي لحظات لهذا المعنى العظيم بالليل أو ب او ل ه ث بالنار ت ه ذ ا س ي الكثير ر ة بعد ي ن ج ويجلس بالليل إلى مقبرة البقية ويجلس متفردا بين متفردا المكامر الليل إلى في جوك م ت ف ك ر ا ماظرا في ح و ا ل ي الموتى و ا ل ح ي ا ة ا ل آ خ ي ر ة وما قبلها من الدنيا وما بعدها من المالي والمطير كثير عندنا الحصن ا ل ا ح ض ر وقد يخرج مع بعض أ ص ح ا ب ه وقد يخرج مع بعض ازواجي قل انما أ ع د ك ق لواحدها ن تقوموا ل ل ي نتنا و ف ر ا د ا ثم تتفكر ما بصاحبكم من ج ن ه إ ن ه إ ل ا نذير لكم بين يدي عداله ل ش ب ا ب ف إ ذ ا لم تتعملوا مع الخوف على أ ن ه م خلقوا م ع ن ى أ ن ه فيه تجليات اسماء الله الحسنى فتقودك آ ث ا ر الصنعه ا ل ا ل ه ي ة و آ ث ا ر الفعل ا ل إ ل ه العظيم إ ل ى الله جل و علا و تعطيك ن ت ي ج ة عظمى أ ل ا وجهه ا ل م ع ر ف ة بالله, بالله لانه لا تعرف الخلق و لا تعرف ا ل خ ل ق س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى فالصناعه التي هي هذا الخلق و تجلياتها تعرفك بالذي صنع وبالذي خلق وبالذي برا جل وعلا سبحانه وتعالى باله إ ل عظيم رب خالق بارئ فاطر له الملك وله الحمد والشكر فالمؤمن إ ذ ا حينما يدخل هذا المجال ف إ ن ه يرجع إ ل ى إ ن س ي ت ه ويتفلت من حصار وحجوب ا ل م ا د ة لأننا لن آ د م من مخلص الله تعالى ونفخ الارواح ديالنا الطين كما وقع ل آ د م ان قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له كاذبين فاذا سويته ونافخت فيه من روحي نفخات الهيه في طين فكان, فكان الخلق من الشريف من حين ولا زلنا على تلك ا ل ط ب ي ع ة التي انشحن الله عليها ذ ر ي ة آ د م إ ل ى آ خ ر من يكون هذا ا ل أ م ر يجعل تلك النفس أ و تلك الروح ح د ي ث ة هذه الحجوب لا ترى ولا تسمع إ ل ا بوصائد النفس ا ل إ ن س ا ن ي ه ليرى فرص هذا الجسم ما تشوفش ا ل م م ا د ر تشوف بالوسيطه ا ل ع ي ن وتسمع بالوسيطه ا ل أ ذ ن وتتلقى معلوماتها كل معلوماتها ب ط ر ي ق ا ل ح و ا س ث ا ل ع ا م ة بالوصائد وهذه وصائصه هي العينين و ا ل د ذ ن ي ن واللمس و ا ل ز و ق وسائر الادوات التي تجدها ح ق ي ق ة ك ا م ل ة ل أ ن ه ا ا ح ا س ي ث م ا د ي ة خ ا ط ر ة نسبيه ض ع ي ف ة لندم خلق الله تعالى ضعيف أ م ا ل ن س و ب ف ل ا نظر آ خ ر حينما تصل إ ل ى المعنى ف ت خ و د ه بشكل كلي وشكل حقيقي وهذا لا يكون للنسي على تمام الكمال إ ل ا بعد وصول د ر ج ة من ع ي ف ه لله عاليه حيث يصبح القلب موصولا بالله مباشره ة بالآية الله أو بعد أن يموت الإنسان الإنسان الحقيقة الكاملة الحقيقة الرحية الحقيقة وهذا وتأتيك البعدوك أو يموت وصار موطولا الله البهر إذا الإنسان الإنسان الدنيا كاملة صفاق في كتب بحمل بعد أن تقشر و ا المدنين ا ل ل ل ه و ع ي ن ي ن وهذه أ د و ا ت ي ص ب ة و ا ل ل ه ي ع ن ي تابعين مراديا ا هو شيء م ك ز ي ي ن عنه و ل ه النظار للنبي ا ر و ح ا ل ص ر ة و ا ن انت ل ل ه ي ع ن ي لا ن وعندما ل ص ب ح و ن مراديا للنبي والبصيره او حسينه فباصرك ََُ اليوم ََْْ أ َ ي َْ ا لا ْ م يستوي فيها الكافرون المؤمن هم انشجاع الحقيقه كامله بعد الموت لكن المؤمن يتفرق بان يعرف الحقيقه الجوهريه قبل الموت ولكن طبعا حينما يسقط الموت وذلك قوله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن, لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد أ و التي فيها معنى ت خ ي ي ر بمعنى أ ن هذه أ و هذه إ ذ ا ما كانت هذه تكون هذه تفيد أن ان ل الذي قبلها ليس ذ ي غير بعدها بحال وقت أ الذي بعدها غير الذي قبلها بمعنى أ ن الذكرى ح ص ل ل أ ح ا د اثنين لمن كان له ق ل ب و إ ن م ا ع ن د ق ل ب أول القى السلحف هل وسيله وهو شهيد أ ي حاضر خ ل ب ل ا ش ه ي د حاضر ا ل ق ر ب ي سيدنا ل ع د ا ت الاولى القويه ة للسمع والقلب تابع اما في اللحظه ا ل أ و ل ى القلب هو مخدم والسمع لم يبشر أ لان التبعيه يعني يعني له جعلت في قلبه في ا ل م ر ك ز ي ة و ا ل خدمه القلب ب ق و ة ي خ ر و ق ك سمع ورقه الحار في ق س و ة يعني الوثائق يعني مع وقائق ع يعني ل ع وقائق يعني مع وقائق يعني مع وقائق ي ع الله ه و ا ل ش ا ي د وهذا م ن عظيم ف ل كتاب الله ل و يحفر إ ذ ن هذا للمؤمن يصل إ ل ي ه ب ك ث ر ة التفكر في خلق السماوات ي ت ف ك ر ل ي و م وغدا و بعد غد و هكذا و هكذا حتى تحدث له يقظه ض ك ر ة فيرى الحقائق ا ل ك و ن ي ة ولا يحدث حادث في ا ل أ ر ض إ ل ا ويرى فيه فعل الله متجليا يعني ع هذا س ر فلا ل أ ر ض و ب يسند ن ن ا ا ل و ب ي ا ل و وبين الشعوب وبين ل ل ا أ مثل م و و ا ا ل ح د هذا العبد فيسند ل ا اي فعليه اي بشر وكاهم بان هذه انما هي مجريات واقدار الله يجريها على عباده ابتلاء بالشر والخير في شتمك ويكسبون ا ا أثناء ل ذلك ن س ح س ن ا ت وذنوبا على و انما الفاعل في كل شيء رب كل شيء سبحانه وتعالى اذن لعبد الله شبهات ا ل ع ب ا د اشكر لكم ح ي ن ة ويقين وهذا الذي سمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل إ ح س ا ن أ ن تعبد الله ك أ ن ك ت ر ى تلك الشكوى فان, تكن ترى فإن فأنت لم تكن ت ر ى ه فانه ي ر ى ك انت ل م ترى الله جل وعلا يعني عيانا ولكنك ترى اثار صنعته وترى ت ج ل ي ا ت ه سبحانه و ت ع اثار ل ى و اسمائه الحسنى في كل شيء إ ذ ا كان الربيع ترى ت ج ل ي ا ت البعث من اسماء الله الحسنى التي ت ج ل على الاحياء والبعث والنشوب و إ ذ ا كان الخريف ترى ما يجمعه الله, الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من معاني ا ل إ م ا ث ة وما ش ب ه ذلك المحيي المميت سبحانه وتعالى وكذلك في الاثمار وكذلك في البرد وفي الحر وفي القر كل ا ل أ ح و ا ل التي تمر بها, الأرض وكل الأحوال التي يمر بها الانسان في ح ا ل ة اليسر وفي ح ا ل ة العسر وفي ح ا ل ة السراء وفي ح ا ل ة الضراء تنظر الى إ أ س م ا ئ ن ا الحسنى القابض الباسط النافع الضار لا ترى إ ل ا الله ه س ب ح ا ن في أ ي شيء وفي كل شيء من حيث هو خالق فاعل م ت ص ر ف متفرد لذلك كله لا ي ش ر ف ه فيه أ ح د ولا ي ش ر ف ه والمتفكرون إ ذ ن أ ه ل ن المنازل ز ولهذا أ ه ل الله الحقيقيون لا الخرافيين أ ه ل الله وهل ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة الذين هم على مناصي وعلى صراط ا ل ق ر آ ن الكريم و س ن ة النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء هم الذين ت ح ص ر لهم الذكرى فعلا ويكونون على د ر ج ة ع ا ل ي ة من ا ل م ع ر ف ة لله ف إ ذ ا عرفوا الله خاصوه هذا الذي وصفه الله جل وعلا في حسابه حينما قال ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض قالوا حينما يتفكرون يقولون ربنا ما خ ر ق ت هذا باطلا سبحانك الاشقر ما خ ر ق ت هذا باطلا لانهم يصلون إ ل ى الحكم كي يشوفوا الحكمه ه ه ي ا ل خ ي ق ة ل أ ن ا ل م ت ف ك ر لما ي ف و ق فريده ويصفو قلبه يظهر له الحكم ويظهر له اسم الله الحكيم في كل شيء يعني يشوف ابشع ر ل م ن ظ ر ويرى فيه حكمته وهدم الحكمه الربانيون اجل الحكمه الذين يربون ب ت غ ا ر العلم قبل ك د ا ر ه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أربانا لا يمكن ان يقولوا شيء واحد هكذا لا ي ش ت ر ا من ش م ش و ع ج ب و ن ولا من شمس وعلمه وحصد له ش ه ا د ل جمالي هذا منظر نفعي منظر يشعر به ا ل إ ن س ا ن أنا م س ت و ا محيط للذوق وهذا الذي يشترك فيه المؤمنون ك ا ف ر ويقال في ذلك ذلك مبلغهم من العلم لكن العلم المؤمن حينما يرى ح ر ك ة ع ب و د ي ة الكائنات ويشعر ب أ خ و ة كل كائن شعر ب ا ل ش ج ر ة ك أ ن ه ا أ خ ت لك اذا حبت ب أ و ر ا ق ه ا تشعر أ ن ه ا تغفر ربها كما أ ن ت تغفر ربك و أ ن الحمام والصيره يشتاقه ويسير به الشوق حاديا به إ ل ى الله جل وعلا كلما غرد وكلما زقزق وكلما تحرك أ و صار كغير ذلك من الاحوال التي ت ر ا ه في هذا الكائن أ و ذلك الكائن وعلى هذا الخلق أ و ذلك الخلق ص ا ر بأن ا ل ك ا ئ ن ا ت ك ل ه ا تسير معك أ م م ن م ث ا ل ك م يعني ص ا ر ه ا تتبع كما أ ن ت تتبع و إ ن ي شيء لا يتبع بامره و ص ا ر ى كل الكائنات تسير في افلاكها تدور ب أ م ر ربها ك ا ئ ل ة إ ل ى و ج ه واحده أ ي إ ل ى ا ل ل و ل ى و أ ن ك أ ن ت سائر بين السائرين يا ايها الانسان شوف هذه ا ل ا خ و ة ا ل ك و ن ي ة و هذه الانسجام مرتين وحدك لا تشعر بانس كل شيء في الكون يعني هو معك إ ل ا عصاك ا ل إ ن س الجن هذا هو مشتى الدين والا الكون على امتداده منسجم منسجم سجان فاذ في سيره إ ل ى الله تبارك وتشعر بانس عظيم وتتجلى على قلبك حقائق ا ل ح ك م ة في الخلق ا ل إ ل ه ي أ ربنا ما اخذك هذا باطلا سبحانه م ا دمت إ ذ ا ر أ ي ت ا ل ح ك م ة و أ ع ا بقلبك التنزيه والتنزيه هو أ ي ض ا ح ق ي ق ة ا لحقائق التوحيد تجعل الله تعالى واحد لا يشركه أ ح د وتجرده ن عن كل صفات النقص وتصفه بكل صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه هذا ينتج عنه ثمره رحلت مرادة بكفت وتحط ومن ت ح على القرن ل ا ي ك بدأت ت ذاق و ق م يسمى أي بالمعرفة معرفة بدأت الله الوحيد ت ذ معرفه ة ا ل ل ومن ذ الله معرفة ا وقع بقلبه الراهب والرغب فهو ل خيف انه م ن ج ح وراغب أ ن ه م ن ج ح ولذلك حينما ي ت ر ب زاد القلب في م س أ ل ت ه ولو ب ا ل ي و ج بين الرغبه والرهاب في ق ل ب لي الخوف الطالب يقول كمين عيلوز ا ن ا م ت ح ا ن هو ما تكونش غير الخوف لا في ح ت ر ج ع يعني طالع ينجح و إ ن ا نشعر بيد ا ن ا م ت ح ا ن طالع ينجح ولكن ما ظ ر ر لانك ما ي ح س ر يدخل زي الخوف فيه ان الخوف غالب ع ل ي ه فاذا تعرض علي ه أ و تظاهر علي ه الرغب و الرهب في امر ي خ ش ى أ ن ي ض ي ع منه و شوقه إ ل ي ه كبير شوقه و رجعه ي ه كبير لكن خوفه أ ن ي ض ي ع منه اجعله خائفا أ ك ث ر من كونه رجل ي و لهذا قالوا ف ك ي ن ا عذاب الناس حكينا عذاب الناس ما ت ق و شيء زنا لأنه الجنة ولكن إ ذ ا وقو عذاب ا ل ن ا ر ن ت يجب ة ان يكون هذا ع ل م خ ط ل أ ن ه م على ر الله و ع ظ م ة الله و س و ت ه و س ل ط ا ن ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ب م ا ر أ و ه من ح ك م ة هذا ا ل خ ل ق ر أ و ح ك م ة هذا الخطئ و م خلق ا ل سماء و او ما بينهما ب ا ط ل ا ي ع ن ي ل ا يرون يرون كينا سؤوليان كينا إن مطلع أمانان لا عادة وانا جزء من, من هذا الخلق اذا ا ل ق ض ي ة م ص ي ر ي ة في هذا الكون كله و أ ن ا جزء منه بل أ ن ا يعني أ ن ا ا ل إ ن س ا ن كائن مركزي في الخلق أ ي أ ن ه مخلوق وقع عليه فعل الخالق و ل ح ك م ة ب ا ل غ ة وكون ا ل إ ن س ا ن مركزي في الكون أ و في الخلق ويكون متى ر في هذا العالم خ ل ل في هذا ا يعني واحد الخلق واحد ا ل خ ل ي ق أ ا س ا س ي ة من بين ا ل م ل ا ئ ك ة والجن الى اخره اني ل للملائكة ربك إ جاعل في ا ل غرب خ ي ف ة هذه ك ت ب عن فعلا الإنسان كان من إذا النظر ا أهل ق ي و أ ه ل التسطور يخاف اكثر مما يرجو ف إ ذ ا خاف أ ج ل ج و إ ذ ا أ د ل ج بلغ المنزل في حديث رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خاص أ ج ل د اي صار ب ل ي ه ا ل إ ج ل ا ل هو ف ر ت ا ل ص ا ف ر بالليل و ا ل د ج ر والمقصود به أ ن هذا العبد الذي يقع بقلبه خوف الله بما وقع به من ع ر ي ض ة الله ل أ ن ه لا يمكنك أ ن تخاف من لا تعرفه الدرس غير يشوف الحيه والزمراء ع لماذا؟ ولا يمكنك يقع الزمره خ و إلا ا بعد ع فمن عارف ا فاذا خافه فالقى من ا ب د ن ي ا مضاعفه بالدنيا خديجه يعني الانسان انائبين يشتغل بالعبوديه وينطلق الى الله جل وعلا جادا لا لاعبا ولا عبث بعد اليوم من خاف ازلج ومن ازلج بلغ المنبر ليصفر بالليل وصلب النهار ف بنى المنزل اي المنزله ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة في ا ل ج ن ة فعلق على ذلك رسول الله عليه السلام الا ان تلعث الله غاليه الا ان تلعث الله ا ل ج ن ة ب ا ت ص ل ن ه ن بالخوف وما وقر بكر بخوف إ ل ا بعد معرفه ل أ ن الخوف ا ل إ خ و ا ن الخوف حاله نفسيه والاحوال ن ف س ي ة لا ت س م ع ما ت س م ع لان كل ش ي تقول د ب ا عنه لنحظر لا تستطيع ولنقدر ولنفح ما ت ق ب ر ل أ ن معاني ا ل ح ل و ب لا تقصر ب ا ل إ ر ا د ة لا ت س م ع ب ا ل إ ر ا د ه لا تقصر بالاراده أ ن ت قامت عسى الله واياك من الحزن والقنوط ا ئ ر ه القدم وابغيت افرح لا يمكن لا بل يمكن سبب ذي الغيت لا يجيش الفرح لان اللحظه التي ركشت منك ح ا ل الحزن وكذلك اذا اقتحم قلبك الفرحه وخير كم تكبر المصري كم تكبر الافرحات لان اللحظه اللي راها عندك سيصدر فرح انت لم تكتبه وانما كان الاسباب صحيحه تجيبه لكن من ليس يجيك يجيك بغير ارادتك لاحوال نفسيه تدخل عليه وتمتلك عليك قلبك فهذا الخوف ه ن ع م له اسباب قلنا ه المعيده فاذا دخل الخوف قلب الدين انسانك وصار م ل و ك ا وهذه العبوديه ت و ل ي ج ذ ر ه تبعت ذلك يدفعك دافع الخوف للعمل وللاحتياط للشيء ا ل م خ و ف بل شيء خير انه تتولي تشتاط له أ ك ث ر و أ ك ث ر فاشتاطوا ليوم الحساب واشتاطوا للميزان وللجنه ا وإياك من أ ل ي ه ا و ا ل ن ا ن منها عبد الله、مني. و ل هذا ايضا حينما خ ا ف ه ل الله من ا ل ي ت ف ك ر ي ق ا ل و ا ربنا ما خ ر ح ت هذا بطل ا ا سبحانك ف ق ن ا ع ذ ا ب المال وهاد ذ صريح صفقر يوم جيل ا ل يوم ي ن ت ل ي ا ل م خ ي ا لكن ي ان يكون هناك جيبو تفقر جيبو تفقر ج ي ب تفقر جيبو تفقر ج ي ب ت ف جيبو تفقر ي ب و تفقر ج ي أ و تفقر ب و تفقر جيبو ت ف ك ر ي و تفقر ي تفقر جيبو تفقر ج ي ل و تفقر جيبو تفقر ج و د ف ق ر جيبو ت ج ي ب ح ل ق ر و ل ذ ل ك و ص ف ه الله و تفقر ج ي ب ه ذ ا ا ل جيبو تفقر جيبو تفر ي ب ف ق ب ا ل ف ك ر ة و ت أ خ ذ ه ا ر ه و كل ز ي ا د ة في المبنى تدل على ز ي ا د ة الايمان يعني واحد حاجه كالدرام يعني كاي ت ك ل ه يعني في العربيه بيقولوا ت خ ل ق ا خلقا يعني واحد خلق ماشي بياش و قلت له تكلفه حتى يصير لك خلقا و لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن م ا العلم بالتعلف و إ ن م ا الحلم ب ا ل ت ح ل ف الحلم يعني バーッと。Yani, ف ق و ل انا و ي ق و ن ا واحد ي ج و ل انا ويستذكر ا ي س ت ذ ب ر ويستذكر ويستذكر ويستذكر ويستذكر ويستذكر و ي س ه ذ ك ر ويستذكر ويستذكر و ي ه ت ذ ك ه ويستذكر ويستذكر و م س ت ذ ك ر ويستذكر ويستذكر و ي و ن ذ ك ر ويستذكر و ي ا ت ذ ك ر و ي ا ت ذ ك ر ويستذكر ويستذكر ويستذكر ويستذكر و ي س ت ذ ب ر و عند ذ ك ر ي س ت ذ ك ر ويستذكر و ي س ت ل ك ر ويستذكر ويستذكر ي س ت ذ ك ر و ي س ي ذ ة ر ويستذكر ويستذكر و ن س ت ذ ك ر و ي س ت ذ ا ر ويستذكر في فكذلك تفكر ا ل ى مجلسك يمشي ولذلك ا ل إ ن س ا ن قلت لما تخشى في ا ل ب د ا ن الروح بها لكثير م غ ل ف ة بالحواس ف إ ذ ا لم يعمل هذه الحواس في كل بعضه لن يصل و اللحظه ح د لن يصل و لي شوف مكلفه ب ب ه ر له وكذلك كان شحن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ش ن ا ص د ي ق ي ن من أ ص ح ا ب ه الصالح اذن ذ ك ر بما ي ت ذ ك ر ن بما ي تذكرون قلت هذا فريق هو ر ب ت على ا تحدني الكفار ف ا ل لهم هنا بغيث ت ص ل ا ل ح ق ي ق د ل و ا هذه كلمه هذه و ش ي وشربت ص ل و ل ما تطفل شيء وذلك ما ق ر أ ت ه ق من ا ل آ ي ة قل إ ن م ا أ ع ظ ك م لواحده في هذه ويتفكرون في تور. ان ل للكفر ا المسيح ب ورسل هذه د ا ه ي ا للكفار ي ر و ن ي خلق س م و قل أن يا محمد عليه الصلاه والسلام للذين يجادلونك من الكفار في أ م ر ا ل ب ع ث وفي أ م ر ا ل ن ب و ة وفي أ م ر الخلق قل لهم انما اعظكم لواحده قل انما اعظكم لواحده للغرفه وهي جزء من المخطط ان تقوموا لله في قيامنا ل ت د ر ب خلي ب ع ض من المعلومات ا ل ق د ي م ة ومن اشياء ل أ د ر ب ط ت ك بالخيم ا الاجتماعيه ا ل ب ا ط ل ة التي يجعلك غارقا ف ل م ا د ة و ت ث ب ت ك وتمنعك ا ل م و ا ن ع 1 خ ب ا ن يعني 1 ش ب ا ن مع ا ل ث ق ا ف ة التي جعلك ت غائبا عن المعزول ثم تتذكروا هذه العباره ا ل إ س ل ا م و ف ر ض و ن م ه ا في هذه الفيديوات ل ج وغيرها ع ن ي لانها د ا تتخلص الباطلة و أنك من الثقافه الاجتماعيه ن س أ تحبك لأن ل ا ر ب التي المثنى تتعرض ب ي ت لها العادات م ف ر د م ه ا ل ب ا ط ل ة المثنى في العربيه ملحق و ن ب ا للمفرد م م خ ر و ا ج ع ي ا ل ا ة ل ح ي ث و ا ل ث ل ا س ه تركب والسر ن إ ذ ا جاوز اثنين ي ع ر والدرس ا ل ا ن حينما ي خ ل و إ ل ى صديقه أ و خليله ي ب ق ث سردنه فقد يبوح ل ه بما لا يستطيع يبوح لجماعة الله. ان يبوح به ل ج م ا ع ة الناس ان تقوموا لله يثنى و ف ر ا د ا ثم ت ت ف ك ر و ن ا ل ن ت ي ج ة التي ستصلون اليها الطعن ما بصاحب قتيل أحدك في مصحب ا ب ل غ الحجرة يعني فقرات فرق منها ل أ ن الله سبحانه وتعالى ضمنا في كينات ا ل ق ل ا ئ ه ل الذكاء و أ ه ل ا ل خ ب ر ة بلسان ا ل عربي يدركون ذلك ثم تتذكروا اي ك أ ن ه قالت اني ب ا ت ب ك ر ك م بهذا ا ل ش ر ق وقمتم ولله فعلا وصرت ا ل ح ق ي ق ة وجيت بهذا الشكل مجيسي المجتمعي غ ا ل ا ة بالمسناه و ف ر ا د ة و غ خ ر ه كل ما يقزعون ف إ ذ ا حصل لكم هذا و ش ف ت ك م ف إ ن ك م ستطيلون إ ل ى ح ق ي ق ة ان محمدا إ ن م ا هو رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ما بصائل الامن لديهم ثم تتطلعون من م ج ن ة لا ي ح ه و ن ه يعني هو ي خ ب ر ه م لا هو يخبرونه ما يقولون هذه ا ل ح ق ي ق ة التي ستطيلون إ ل ى هذا الشخص ولكن ت ب ع ل منهم ان إ ذ ا تجرت م ء الله الهماعي و ا ل ع ر ض سائل و س ق ا ا ذلك ل ت ي ت ث بطل ا ل إ ي م ا ن يعني انتقار إ ه و م ا م ل ا ه ف ا ن ك تتصل إلى ا ل ح ق ك ي ن ما ب ص ا ح بكم جينه إ ن هو كلا ل ل م س ن ي ن بلاي ادم وشفت حمار يدكرا ل على الياسياس وذكرنا على الشيخ اخر ل آ ح ي ث ي ق س تصور ا ل إ ي م ا ن ه و ي ت ت ق ر و ن في حقيقة ا ل مجرى و ربنا ما تصير بطل ا سبحانك فكنا على ا ل ن ا ر ء ت ك ا ن ت تصورت يدينينا ن ع ف الله, خاف الله. وما قدروا الله ح كقدره و ا ل ل َّ ج ي م َ خافوا شيء ب ر ُ و ع َ الله َِّ سبحانه َُْ وتعالى ََ عني بني َِ إ ا ْ ر َ ا ئ ي ل والارض ج ِ ي ع َ ن ْ ا قبضته يوم القيامه َ ا ل س ن َ و َ ا ت ُُ ه مطويات ََِْ ل ل ي م ي ي ُ ع ر ف سبحانه وتعالى بعظمه خلقك تشوف العظمه ا ل خ ل ق تتعرف الخلق سبحانه, سبحانه وتعالى جل وعلا هذا المعنى العظيم له مراتب ع ل لا تذمرات لا ت د م ر ا ت لا تذمرات اولها ت ف ك ر في الزمن, الزمن. الزمن في الزمن م ا ا والرب المادة فقط خلق من、حلق. ومرتبط بالسماوات خلق الرب والرب لان الله تعالى ل ما خرق ا ل أ ج ر ا م وحرك هذه ا ل أ ج ر ا م نتج الزمن عن هذه ا ل ح ر ك ة الزمن خلق الله الله رب الزمن سبحانه、وتعالى. ولذلك ت ع ا ى و ل فهو سبحانه وتعالى ف و ق الزمن لا يحكمه زمان لا ل ي ولا نهار جل وعلا وتعالى عن ذلك علو كبير الزمن ف ل ق ر ن ا ل ل الله ح ا ض ر لله عبد من عباد الله فما ج ا ل ت ف خ ط ر اذا فتذكر في الزمن و ن ت ف ك ر في ا ل خ ل ق يبدأ يخلقها من العالم النسل الخارج إلى ثم نتفكر في النعم الخارج الخلق هالكين في النعم والنعم تبدأ من النعم المادية إلى النعم العالمي النعم الأكل والشوب وما جعل الله فينا الرشا كل إلى جعل إلى خرطية ونتفكر يعني في هي نعم نعم من من من تبدأ ن ع م ة ا ل إ ي م ا ن ن ع م ة النور ل أ ن ه جل و ع ل ى خالقه ثم هذا فاما ب م ث ل ن للزمن فهذا الذي يفر ا ل إ ن س ا ن منه فرارا مكان غ ص ل ت ر و س ي الغصر م ع ر و ف ا ب ق ض ي ا ت عند ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن يحب أ ن ينسى التفكير في الزمن ل أ ن التفكير في الزمن موج البث حينما تتفكر في تفكر في الزمن م معنى ذلك معناه إ ذ ن أ ن ك ت ف ك ر في عمرك ومعناه أ ن ك سائر إ ل ى شيء إ ل ى موتك إ ل ى نهايتك واجلك وهذا أ م ر اكرهه للثغر ولا ت ص ي ق ه ودوام تفطرها فيه ي ت ع ب ه ا كفير مغضى الرعب في الغزه والله جل وعلا أمر ومعاني ومن ا وعلا ل ل جل ه أ ر اعظم به كتابه محايا في وبصياقات و ا شعار ن ومن ي ع أ ما في ذلك واقفه قول الله جل وعلا ه ل تعالى من سانتين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أ ن ا و أ ن ت كان في ما قبل عمورنا لحظات ه م اسمها بالنسبه لي أ و ل ي ك يعني ا ل إ ن س ا ن بالنسبه ليك ا واحدة ن ت لحظاته ا كان ل ح ظ ا ت العدل ح ويقبل ان ل إ اولد قبل ل ا أن ي ك و ن وكيف كنت وهذه ا ل حيويه ا ة عندي و ح ا ر ة ومسمع و ب ا ط ورياحين ولي وعلي يعني ت أ ث ي ر في ا ل ح ي ا ة أ ب ي ن ي ب ا ل ح ي ا ة ت أ ث ي ر تعثير و أ ت أ ث ر يعني انا الانسان قبل أ ن أ ك و ن في كل مكان في مثل لم يكون من ذلك شيء إ ل ا ما كان في علم الله ولا أ ح د يستطيع أ ن يعرف ما علم الله صلى ع يعزيز ه وسلم العقل البشري العجز المطلق كان يقتحم باب علم الله ل أ ن ك لا يمكن أ ن تاخذ من ذلك الا ما قبل لك فيه أ ن يقول لهذا الذي هو في علمه بما هو عنده سبحانه وتعالى ان يقول له كن في ر ح ظ ن ما س ي ك و ن و أ ك و ن أ ن ا وتكون أ ن ت أ ي ن ع م ة هذه من يستطيع أ ن يشكر هذه النعمه من يستطيع أ ن يستوعب هذه ا ل ح ق ي ق ة ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة ك ب ي ر ة جدا اعطاك الوجوب والنفس تشبع من العدل ف إ ذ ا ر أ ي ت البدء كيف كان تدرك الان اذن الختم كيف يكون ف إ ذ ا ر أ ى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ب د أ الزمن في نفسه وفي أ ن ف س ك م أ ن ت لا تنصرون إ ذ ا ر أ ى ب د أ الزمن في نفسه راى نهايه الزمن في نفسه قطعا يعني من غير خطر ليست لحظه اللي بينت امنه زياده لا يكبرون لحظه من لأن البدأ البدأ النهايه لان البدعه بدات ا ل م ن ص ق ه ديال الطبيعه قلت لان ا ل ب د أ ه دليل اختي الدليل عن النهايه بل لا تزيد لا بدات الا وانتهى إ هذه المسألة الرياضة؟ هل جعل حسد حل عبد、الرياض. يعني بكثبه بكثبه بكثبه بكثبه بكثبه فكل شيء يدخله العبد له ن ه ا ي ة منساهين أ م ا الذي لا ينتهيه هو الذي لا يخضع ل ل ح ب د وهو الله وحده دون سوى ولذلك ا قيل في و ص ي ه هو ا ل أ و ل بلمس ده وهو ا ل آ خ ر بلمس ن ت ه لم يقوم، فكان إ ذ ن يبدأ ع ل ك جدل كنت ادعى الى جدل أ ن ه كان قدم ر حركه ل م صفر هذه ا ن وشي كان قدم حركه صفر ن ج د واحد ثلاثة. ثلاثة. من ي ث ل ا ث ة س اي شيء انا تعلم انسان يحين من دليل كان صفر كان صفر إ ذ ن وجد عدنان واحد وشيك مزعج ف إ ذ ا ننصر ما جدلتين وهو قول ت ع ل ى كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت هذه هي س ن ة الله في هذا الخلق ل أ ن ه خلق كل خلق على ص ف ة البدع وما خلق على ص ف ة البدع كانت له ا ل ن ه ا ي ة كما ب د أ ن ا أ و ل خلق ن ع ي د ه يوم نصل السماء كطير في ذلي للكتاب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق ن ع ي د ه وعدا و ح ل ي ه اذا كثير في, في الزمان يصل بنا إ ل ى حبي العمر ا ل ع م ر قيل فيك بجيبلك وما تجيبلك تهدف ياخذ الكون كبير بجيبلك ق س ي ر قصير ق س ي ر ه ليس فيه ا ل شيء وكان اهل العلم من هذه الامه من خرج من العلماء الى ا ك و ن مع الزمن سبحان الله العظيم ا ء ت ل س ر ا ج ي يعني الكتب ا ل ل م و ا ا ل ع ل م ا ق ت ر ج س ر ا ج ي ن من ا ل ا خ يعني سبحان الله عظيم ان ي ل م و ا على الركن كان عندهم الاحساس ا ل ز م ن الالي جدا يعني كانوا ي ن ل و ل و ق ت الدقيق او الثانيه لديهم ا ل إ ل ك ت ر و ن ي اللي راح يخرجوا دا بي انزل ا ل د يعني الشعر يرحم في س ج ل ه ف كانوا لهم للزمان من كثير جداً كان يتفلت ا ل ي يجرون ى صله العريسة من دين. بالعلم والعلم ضخم جدا في القريه انه عمره ما يمشيش بشيء زحفه واحد من البحر. منه أو وعمره ل أمامك تجمع الشي ل شيء ب ح غرفتان غرفتان وعمره أو ك لا ه ل يكفي الا لشربتين او شربتين لكن يتحصر ويستعتب في ان العنك بها مبدا من بحر ولكن ع م و ا ل ل ل ي ع ه ما تكيف ولا لشربتين أ و شربتين و إ ن م ا هي قطرتون و قطرتان التي ينالها ا ل إ ن س ا ن من العلم في هذه الدنيا بها يعبد الله وبها يطير ما يطير مع ن ب ق ا ر ي ة وكذا وكذا جميع المجالات العلوم ا ل ش ر ع ي ة والعلوم الطبيعيه هواء حينما تنظر العلوم الطبيعيه و تقرم المعلوم عند البشريه أكسام و تقرر الاسرار و المناير الابعاد مما و المناير الابعاد و ي ل م ن ا د ر ا ل ن ه ا ب ع ج د و ا ل إ ن س ا ن و ي ر الابعاد و المناير الابعاد و المناير الابعاد و ا ل م ن ا ي م الابعاد و المناير ع ا ل ا ب ع ا ر و المناير ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و المناير ا ل ا ب ي ا وقف هذا الذي يسمونه هم الكون اربي س م ي ه الكون ثم يعني شنو وثمه ذ ا الذي يسمونه الكون ما هو الا بطنو السماء الدنيا غير ا ل ش ر ي ا ت ما ان زين السماء الدنيا بمقابلها وجعلناها رجوما لشاطئ اي وجعلنا منها رجوما لشاطئ ان زين السماء الدنيا ب ز ن ة الكواتب وحفظا من كل شيطان ماري إ ل ى غ ي ر ذ ل ك م ن ا ل آ ي ا ت ل أ ن ا ل س م ا ء و ل و ن ان ا ة س م ا ء ق و ل و ن ان ا ل س م ا و ل و ن ا ل م ا ي ق و ل و ا ل م ا ء ي و ل و ان ا ل م ا ي ق ل ن ا م ا ء ي و ل و ن ان ا ل ا ي ق ل و ن ان س م ا ء و ل و ن ان ا ل س م ا ل و ن ا ل س م ا ي و ل و ن ا ل س م ا ل و ن ا السماء يقولون ن السماء ي ق و ل ن ا السماء ي و ل و ن ان ا ل س م ا ق و و ان ا ل س م ا يقولون ان ا ل س ا ء ي و ان ا ل س م ا ي ق و ل ن ان م ي ق ل أ ن ا ل م ا ء ي ق ا السماء ي ل و ن ا السماء ا ل د ن ا ا ل ي ن ا السماء يقولون ا ا ل و ق ه ان ا م ق و ن ان ا ل س م و ن ا م و ا ل س م ا و ل ان س ي و ن ان ي ق و ن ا ي ح ا ج ة الكواكب إ ن م ا هي ز ي ن ة وعز و ق ت ل أ م ا هي م ا هي الله أ ع ل م بها و بعدها سماع ا ث ا ن ي او ث ا ل ث ة او ث ا ب ع ة الله تعالى فوق ذلك كله مستوي ن على عرشه كما ينبغي لدلاله و عظيم خطا سبحانه وتعالى الكون يا أ خ ي لا يستطيع الخيال أ ن يحصره مستحيل فلذلك إ ذ ا يعني العلم المادي البشري في اعطاء غايته ا ل آ ن بحال اللعبة ي ق ا ا ئ ق ل ك بان ي ر ة يقوم بانشاء ل ط العلم او ل د المعلوم او ع ي ي س ي إساسه بأنه مجال العلم أوسع, اوسع بكثير من ا ل ط ا ق ة ا ل ب ش ر ي ة العقلية و من العمر للمعطي ن ولهذا إ ذ ا و ر ش ع و ر الزمن و إ ح بالزمن س ا يخليك شر والاحداث ه ه ذ ت ي ل بالزمن ل ق قلقه القرآن ت يجعلك ة ت ي ر ه وهذه طيقة ا ن ل ا م ن ت ي ع على ظ ه ر ه م ا ت ا ل م ل ا ه ي ن نجلة ه يعني ان يضيع الوقت يقتل العمور يمتع انتحارا عجيبا غريبا ب ل ي د ا سبب أ ن ه لا يعرف ا ل و ح ت و لا يعرف انسان ل أ ن الوقت و ا ل إ ن س ا ن ب د ا ي ة و ن ه ا ي ة فشيء دليل جدا يخطر لهذا ا ل إ ن س ا ن حينما يغفر عن هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ب ر ة فاذا إ ذ استيقظ صغيرا إ استيقظ و ر ا ء هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ز م ن ي ة و ذاقها مع العمور وجد انسه قد ضيع الكثير وياتر ف ل أ عن ا ل أ و ق ا ت التي ضيع في ا ل ص ب ا ر و ا ل و ر ه والشباب و م ر ا ه ق ة و ا ل ك ه و ل ة وربما مع تفشيقها قد يضيع ا ل إ ن س ا ن الاوقات ا ل ك ث ي ر ة هدره وعقده ولذلك سعيد من بورك له في عمره لأن الباركة من أن يكون العمره بالخير عمره ويعمره عمره مبارك هو هذا ل أ ن ه عمر قضيعته و الله يضعف ا له من ا ل أ ج ر ي في ذلك اضعاف الكثير ة من ل ا ي ا ر سنوات و إ ن م ا هو عاش بضعه أ ع و ا م أ و بضع سنوات ولكن ببركه ل فيها بسبب ا ل أ ج ر الذي يرتبه إ ذ ا طبق سيته و ط ل ق عمله و أ ص ا ب ا ل ح ك ا م الله يبارك له و يضعف له أ ض ع ا ف الكثير ة ف إ ذ ا جعل ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ز م ن ا م ت أ م ل ا م ت ف ك ر ا نتج عنه لإخطاء و ت ل ي ل ل ع مالك ر ه رحمه الله أ ي في جسر لمجالسه ويلقي ا رفعها درسه يخدم به واحدة لرسول الله رحمه ا صلى الله م ا وهو ضرطه الله يلقي رسول بمتجد عليه الصلاة وسلم ا ل ا كان طالبون من طلابه ينفعون ثارية ويصلي واحد نافله ة فمن جانتا قال ل من ا ل ذ ي إليه قمت ب أ ف اساريه من كنت مخير بين ع ب ا د ة الله بالعلم و ع ب ا د ة الله ب ا ل ن ز ي ه ة ع ب ا د ة الله بالعلم عيات نقطه اعلى ع ب ا د ة الله بالعلم شوف ا ل ع ل د ا ء كان عندهم نظام حول ا ل ج ه م بحشية كبيرة للزمن وهذه من ا ل م م بالزمن ي يعني ي ز لا تنزلنا شعورنا ع ض ف إلى د ر ج ة الثاني م أحوالنا لسبب يخص النعم بينها؟ ذ ي التي ي ة ن ي ا ل ت ك ر ا لان ث ي قسم النعم لما أ ن ن ا ل ع جذبت أ م ن ا ء تدخلك شعر ب ا ل ع ب و د ي ة هذه النتيجه يعني سريعه و أ ح ب أ ن اختطر هذا ا ح ت ط ا ر لانه ما هي النعم النعم ان الله اعطاك, أعطاك. أعطاك قبل ان تطلب وقبل ان تكون لك طاقه الصدمه اعطاك اولا انت وفي كنت انت مش اطلب لوط ويارد ي ع ف ي ن يا راسي انت قطر او ما قبل قطر كنت العدم فاعطاك انت لخلقك السوي و ا ل س و ي وما س و ا ه في بصري وسمعي و و و خ ي ر ه ظواهر جسم و ب و ا ط ن ودقائق الصنع د ي ن ا ل إ ل ه ي في الجسم اللشم و ا ل إ ن س ا ن ا ت الفكريه الدينيه ما شاءوا ثم بعد ذلك ر ض ع وجعل لك هذه ا ل أ ر ض يعني م ن بك ا ل أ ر ض وموطن ا ل أ ر ض لك ولك وحدك يعني لك وحدتك الانسان بحيث كل من يقصون ا ل أ ر ض هو لك وهو الذي خلق لكم لكن لغيركم لا في الارض جميعا وجعلنا ل ج م ي ع تتاكد المعنى بانه لا يوجد شيء في المشي جيد حيوانها وحوشها ب ه ا ئ م ه ا أ ح ي ا ئ ه ا و أ م و ا ت ه ا لا يعني حيوانات ماتت م ر ا ي ر سنين كما يقولون هذا الذي يشتغل ه ذ ادب م ع ا د ي واشياء وعجائب ا ل غ ر ا ئ ب ف إ ذ ا أ ر ض ي ت على أ ح ي ا ء هذه ا ل أ ع ا د ي ع ن ي بحيث أ ن ه هي الارض قبل أ ن يشكرها ا ل إ ن س ا ن بملايين أ و ملايين السنين لتكون ص ا ل ح ة له فيما بعد من ا ل ز م ن التي ت أ ت ي بما الله به ع ل و ق ي ل و ا لنا ان ح و ر ا ل ق ل يطرون وقالوا ل ن ي ع ن ي م ل ا ي ي ن سنه ك ا ن ك ا ن في عين الله وقالوا لنا ان ن ح ت ر ا ل ح و ر ا ل م ت أ خ ر ة ونكتشف و ا هذه الطاقه ا ا ل ع ج ي ب ة التي ا ل آ ن موجوده وقلت على ذلك كثير يعني هو الذي خلقنا في ا ل أ ر ض جميعا يعني قلت حياؤها و أ م و ا ت ه ا منذ أ ن قونا واقدر ي ه ا اطلاقا لمن للكتاب الحيوان الاليف المبتلي كل شيء كل شيء هو لك لان توظفه في وظيفته التي سخرها الله لك نعم عندما تشاهد يعني واحد شيء يعطيك تنظر له له قديمة كلمة عن شكري هذا ا ل م ن ع ف ا ي ك ف ر النعمتان و م هذا ا ه الجاحد وهذا الكفر ع ي و ن والمؤمن قد يصاب بهذا المعنى و إ ن لم يكن كافرا كيف يعني كثير عند الحاله ي ا ل ك ا ل ر ب ا يعني قرد يقشو بسبب أ ن ه يعني بيتفكروا في النعمه ة حتى يدعي الالوهيه من حيث لا يدري و ا ل إ ن س ا ن المادي الغبي ر المتمرد سببه انه حينما لا ينظر إ ل ى ا ل ن ع م ة يرى أ ن ه ص ا ن ع لهذه الههه ن هو أ ن ا قال أ ن ا خير م ن فهذا م ن ط ق ا ل إ ب ل ي س ي هو م ن ط ق ج ل ع ل م الغربي ا ل أ ن و ا ل ح ض ر ه الناسيه التي تريد أ ن تتحكم في الكون و تريد أ ن تسجل الكون كما تريد ه ي هذا وهي اي عيشه من ولكن بطره في الوهم ذلك مبلغهم من ا ل ع ل م و لكن ا ل إ ن س ا ن من حينها يفقو ب ط ر ه و تتفتقو عبقريته ا ل إ ي م ا ن ي ة فعلا ي م يرى الحقائق شكمة إلهية أربانية و ا ض ح ة ومتجلية في ه ذ ا ا ل ع ا ل م في ه ذ ا الخلقي ن ع ا ا شراء وحدام ل ا غارح لا يملك إلا أ ن يقول آمنت ب ا ولا ل ل ه ي ل ك إ ا أن ي ك والصديقون ن من ا و أ ه ل الصلاح جميعا حينما ينصرون مثل هذه ا ل ح ق ي ق ة فيقول ان ا ل م ج ل أ و ل ا ل مجزل ا لا ب ل يوجد م ن أن ي شيء ل لذلك ا يحس ل أنه ن ا لا لذلك يقول ج بالمراه أن يكون م ت لتقول ملدي لك قوية ا الإنسان في جزء من الشمس وفي غضون الشمس وهذه النعم التي أ ح ا ط ت ك قبل وجودك وبعد وجودك أ ح ا ط ت مقلص بالنعم فاذا لم ا لا ت ؤ م ل هذه وراء وحده المعنى الذي يكون بالمعنى ا ل ع ا م ل ن هو ان ت ت أ م ل الشيء ا ل م ا د ي ة حولك وهو الخلق تعمر هذا الكون هذا العالم كيف فيه ت ج ل ى خلع الله وخلقه كيف خلق ن ا خلق وكيف أ ن هذه الكائنات هي أ ي ض ا تعبد وجها و ت ث ي ر إ ل ى مولاها كيف انتظامها وكيف جمالها وكيف بهاؤها وكيف ا ن ت ج ا م ه ا وكيف توازنها إ ل ى غير ذلك مما يمكن أ ن يقع بقرب ا ل العبد وبدينه على قدر علمه ونظره وكل يصل إ ل ى خير بمعنى المجل عندهم يلعب العلم أهل العلم أن بذكرونه الناس الذين ولكن أهل الأشياء هذا هذا الله هذه حقيقة يشير في في قدرة فلا ما ت ن و ل ا ا ل لها انك قد تجد ا ل إ ن س ا ن خبير في ج ز ي ا ت ولا خبير في الشرك و ت ب ع الله على خلقه ولكن ا و يجب هو ان بقيت وهم يكون بقى د هناك الأمور لا الحقيقة تصلت م ل عالي ل ش ي ا وحظة ن عنده امر ل ل ح ق ق ي ا إ ا ن لأنه ي في ة قلبه ا ل ح ر ك ا ى ويكون ا و ل نحن هناك امر الذهنة د ة ا ي م ة وهي ان الله جل وعلا هم الذي راى ل ك و ف ر أ هذه الحقيقه لا يضرهما اخطاء بعد ذلك في ت سفاطيه وحاج القرب من اهل الصلاه والفلاح لا الحقيقة العلمية ناحية يجب يعني عندهم من من قنوبة قنوبة لكنها صحيح ا ل م ن ك م ا ل هو الجمع بين ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ط ب ي ع ي ة ل أ ن ا ل ح ق ي ق ة ا ل ط ب ي ع ي ة هي أ ي ض ا ح ق ي ق ة ش ر ع ي ة وفعلا ل ي يمكن ا لله ت ع ا وجل بين المعلومتين ت ق و ي ة و ا ض ح ة ي ت ج ل ى له اليقين ا ل ث ا ن م ولذلك العلوم المعاصره المجال ة و ف ل ك ي و ا ل ف ي ي ا ء ي و ا ل ط ي ع ي و ا ل ع ا م علوم ا ل م ا د ة كلها إ ذ ا وقعت على قلب المؤمنين تنتيج ولكن ب العجب يجب ا ل ع ج ان ل من يكون ه ذ ن ا ل اشياء اخرى وضوحها في قبله م المسجد ربما لم يراها أحد الاعمى ولكن يجب ي ان يكون هناك اشياء اخرى و ل ي ذ ا قلت المؤمن مطالب بما هو مأمور بأن يتذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو في خلق السماوات والارض وان يتذكر في هذا الخلق قلت على قدر علم يدي وخلع يد امي المعلومات يعني عامل, عامل الناس مجال ا ل ع بمعلومات ا ل الاميه م لكن لا يمكن ان يقولوا اهداف الدين فهمت ا ولكن لا ل يمكن ان يخبطوا الامور السكنيه يعني الارض في الدرجه كذا والسالات في الدرجه كذا قال لهم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد ابصار الطائل فقد ابصار الطائل فقد ن ف ر ق في المغب شوف ا ا د الشروق وش بيطلع بهذا ا ل ض ل وشوف اجاد غروب وش هرب من ها النهار شاهد المنبر نسي ا ل ل م ع ولهذا تجد ل ل سائر ل العبادات ة لها وبين اعلانات وتفليفيا هم العبادات تجد للاسلام الحج رمضان ك ل العبادات ل ع ل ا م ة ت ن ا ب س ي ط ة جدا من عقدة حتى يستوي في ذلك من من حيث حيث حتى تستوي تستوي يستوي في ذلك ا ل ع ا ل م الجاهل ل ل أ ن هذه معلومات من يعني من ا ل طبيعتك الدوره لانكم ت ب ا ى صرحي عندكم دين و ع ي ن ا ت ع ر ض ا ف د ن ى عليها ل ل ه جل وعلا ا ل ت ك ل ي م لكن المعاني يختلف فيها الناس على العلم المعاني مراسل أخرى حاجة、أحرى. ولكن ت م ف ر لكل ان ل ا الناس س كل ل منشفر هذا م نحن نفرضه أنه هذه العبد الذي ا هو عند ا ل أ م ي ي ن من المعلومات هي المعلومات من الطبيعه ة الضرورة ذ ه ا ل م ع ل و م من ا الطبيعة ت ض ر و ر ة ك ا ف ي ة للتدبر و التفطر ف ي ة و ربما على بلقلبي ؤ م ن ربما وطبق كثير من الاحتفاظات قلبه على قدر الصدق الذي في ق ل ب ه ف إ ذ ا كان العالم في ا ل ط ب ي ع ة أ و ا ل ش ر ي ع ة أ ج ث ر طبخا فذلك ف س م الله ي و ت ي ه النساء ت ح د ي ث باب أ ه ل الجثوري ب ا ل أ ج و ر فكذلك يبنع أهل ايضا ل ل ل ع م و ب ا ش ر ع ع ر طبيعة ل ب اهل ن فذلك العلم وإيكم ا ن ا ل ر ع او ل م نطبع ا ا ل م ي نرجع او م ن استحق الملتمات أن يخالف ع ن وأخوالنا اللهم جعلنا منك و ر ا